وَمَا جعلنا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا بَلَاءً كَانُوا فِيهَا خَالِدِينَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا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 شَاءَ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أسفر